بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة يظهره على الدين كله وكفاء بالله شهيدا الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث صحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد فإنه مما لا شك فيه أن العالم قديما وحديثا فيه عطائد شتى ومتنوعة ولكن كلها عقائد لا تفيد أهلها في الدنيا ولا في الآخرة إلا عقيدة واحدة هي عقيدة الأنبياء والمرسلين التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وشرع من أجلها الجهاد لنشرها وإعلائها كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعقيدة واحدة هي عقيده التوحيد وكل نبي سياسي يدعو قومه الى هذه العقيده يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ثم بعد ما يمضي فتره على رساله هذا الرسول يدخل عقيدة يدخل العقيدة شيء من الشوائب والانشرافات والتغييرات ثم يبعث الله رسولا آخر لتجديد هذه العقيدة وتجريدها وما زالت الرسل تتوالى على هذه العقيدة واحدا بعد واحد ثم أرسلنا رسلنا تترى يعني متتابعة لهداية الخلق والدلالة على الحق ولا تزال هذه العقيدة ولله الحمد عامرة منذ أهبط الله آدم إلى أن بعث الله خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فدعا إلى هذه العقيدة التي دعا إليه إليها إخوانه من النبيين وأعاد إليها صفاءها ووضوحها وترك أمته على البيضة ليلها كنهارها ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة اقتبت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذه الأمة مجددين من أهل العلم وأتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يجددون هذه العقيدة كلما تبلور حولها شيء من الشبه والشكوك وداخلها شيء من تحريف المحرفين وتأويل الجاهلين قيض الله من علماء هذه الأمة المصلحين من يجدد هذه العقيدة ويعيدها ناصعة نقية كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وهذا من رحمة الله عز وجل لعباده أنه لا يتركهم في الظلال ويتركهم فريسة للمضللين دون أن يقيض لهم من يبين لهم طريق الحق من طريق الظلال ممن تقوم به حجة الله على عباده كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهذه العقيدة التي هي عقيدة التوحيد هي الأصل والأساس والمرتكز الذي تصلح به الدنيا والآخرة وتصح به الأعمال ويؤجر عليها وبدون عقيدة صحيحة فإن الأعمال مهما كثرت لا فائدة منها لأنها لم تبنى على أساس وكل شيء لا يبنى على أساس صحيح فإنه ينهار مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون لما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ولهذا كانت هذه العقيدة في مطلع دعوة كل رسول يأتي إلى قومه لأن أول ما يأتي الرسول يضع الأساس والأساس هو العقيدة فيدعوهم أولا إلى تصحيح العقيدة يا قوم اعبدوا الله ما من إله غيره ثم بعد تصحيح العقيدة يبني عليها بقية الأوامر والنواهي وأمور الدين وخير شاهد على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه بقوله وبفعله كان أول ما يبدأ بالعقيدة فبفعله عليه الصلاة والسلام كما نعلم أنه بقي في مكة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة يدعو إلى تصحيح العقيدة وكل الصور المبكية كما تقرأون تجدون اهتمامها بالعقيدة والتركيز على العقيدة والنهي عن الشرك والأمر بعبادة الله تجدونه واضحا فيها ثم لما هاجر إلى المدينة وتأصلت العقيدة ووجد الأتباع لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار حينئذ نزلت بقية شرائع الدين واحدة تلو الأخرى فلما تكامل هذا الدين بعقيدته وأحكامه وأوامره ونواهيه قضى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولحق للرفيق الأعلى كما أنزل الله عليه في ختام هذه الدعوة المباركة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بينا وكما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أما من ناحية قوله عليه الصلاة والسلام واهتمامه بالعقيدة أولا فهذا واضح في الأحاديث التي رؤيت عنه صلى الله عليه وسلم حينما يبعث رسله ودعاته إلى الأقبار كان يقول يصيهم أن يبدأوا أول شيء بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله كما في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله ترضى عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث ويكفينا هذا نموذجا من سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية في أن أول ما يهتم به في دعوته هو العقيدة تصحيح العقيدة هذه العقيدة هي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي عقيدة جميع النبيين كما ذكرنا وأتباعهم وهي عقيدة الصلف الصالح الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم من القرون المفضلة ومن اقتدى بهم من من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام افترقت, افترقت اليهود على 71 فرقة فرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومعلوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك والمشركين والبدع والخرافات هذه العقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة معلوم أن العقيدة التي ترك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هي عقيدة التوحيد التي دعا إليها وجاهد عليها الكفار والمشركين وجادل عليها المنافقين هي عقيدة التوحيد المتمثلة في عبادة الله وحده لا شريك له ولما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابه الأسئلة المعروفة العظيمة التي بين فيها مراتب الدين قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه هي أصول العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف الصالح والقرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا وهذه العقيدة المتكونة من هذه الأصول الستة المسمات بأصول الإيمان أو أركان الإيمان هي عقيدة جميع الرسل من بدء الخليقة إلى نهاية الخليقة من تمسك بها نجأ ومن ظل عنها هلك فالإيمان بالله ونجده هو, هو الركن الأول منها الإيمان بالله هو الركن الأول منها كما أنه هو الركن الأول من أركان الإسلام أيضا إذ أركان الإسلام قال أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إذن الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فهذه العقيدة إذن هي أول الإسلام وأول الإيمان وهي أول كل شيء من أمور الدين فبدايته ومطلعه وأساسه العقيدة الإيمان بالله يعني ركائ يعني أنعد تووشيد السلاة ال توشييد الربوبية وتوشيد الألوهية وتوشيد الأسماء والصففات الإيمان الله تظممن هذه الأواوع السلاة وإلا فإ لا ي يكون إمان بالله لو استقد واحد منها لم يكن إمان بالله فتوحيد الربوبية هذا يعني الاقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحي المميك المدبر لهذا الكون الذي لا يكون شيء إلا بإرادته وتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى وخلقه وإيجاده لا شريك له في الخلق والتدبير هذا هو توحيد الربوبية فمن اعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر من دون الله عز وجل فقد أشرك في توحيد الربوبية ومن توحيد الربوبية أيضا الإقرار بصفات الله بأسماء الله وصفاته عز وجل أسماء الله التي سمى بها نفسه وصفاته التي وصف بها نفسه كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية قال تعالى في آخر سورة الحشر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 هناك أسمى لله عز وجل لم يطلع عليها أحدا من خلقه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فيجب إثباتها والإيمان بها كما جاءت على معناها ومدلولها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل والنوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة أو بعبارة أخرى هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه ومن من عبد أحدا سواه البراءة من الشيك والمشركين وهذا النوع هو الذي بعث الله به رسله لأن النوع الأول الذي هو توحيد الربوبية هذا مركوز في فطر الناس حتى المشركين حتى المشركون الذين هم أعدى للرسل مقرون بتوحيد الربوبية فما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولا إن هم من خلقهم لا يقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى آخر الآيات التي فيها أن المشركين مقرون ومعترفون بتوحيد الرموبية وأما النوع وهو توحيد الإلهية فهو الذي جحدوه وأنكروه لأنهم لا يريدون افراد الله بالعبادة وإنما يريدون أن يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين أصنامهم وأوثانهم ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشير عجاب فانطلق الملأ منهما نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بالهاب هذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هكذا قابلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الإلهية قابلوها بالإنكار والاستغراب والجحود وتواصلوا بالصبر على محاربتها وتواصلوا بالصبر على الشرك وعبادة الأوثان أن يمشوا واصبروا على آلهتكم ولم ينازعوا في أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت بل هم معترفون بهذا وإنما نازعوا في توحيد الإلهية والنوع الثالث هو مشتق من النوع الأول نوع الثالث توحيد الأسمى والصفات ومعناه أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوث الجلال على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا داخل في توحيد الربوبية وإنما فصل عنه وجعل قسما ثالثا لأنه حصل فيه ما حصل من الخلاف والانقسام بين الجهمية ومن تبعهم من تلاميذهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين خالفوا في هذا النوع وجحدوا هذا النوع وحرفوه وادعوا له له منهم من يرى أن له تأويلات خلاف ما يظهر منه وأن الله منزه عما يدل عليه نصوص عما تدل عليه نصوص هذه الصفات وهذه الأسماء وأن لها معنى آخر يؤولونها إليه وفريق منهم توقف وقال لا نعلم لها معنى وإنما ننزه الله عن ما تدل عليه بظاهرها ونفوض معناها إلى الله وهم المفوضة أما أهل السنة والجماعة فإنهم لم يتوقفوا في مدلول هذه الآيات والنصوص الثابتة عن الله ورسوله لأنه لا أحد أعلم من الله لا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى وقد واصف نفسه بآذي الصفات وسمى نفسه بآذي الأسمة ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وقد وصف ربه بهذه الصفات وسماه بهذه الأسماء ولو كان لها معنا غير ما يتبادر منها أو غير ما يظهر منها لبلغ وبينا لأمته لأنه بلغ البلاغ المبين وبينا البيان التام عليه الصلاة والسلام ولم يقل لنا لا تعتقدوا ما تدل عليه هذه الصفات بل أولوها وحرفوها عن ظاهرها أو خوضوها ما قال لنا هذا وكونه عليه الصلاة والسلام جاء بها وعلمنا إياها ولم يأمرنا بتحريفها عن ظاهرها أو بتفويضها هذا يدل على أنها على ظاهرها وأنها تدل على صفات الله سبحانه وتعالى وأوّح من هذا أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى عن نفسه المماثلة مماثلة الأشياء وأثبت لنفسه السمع والبصر فدل على أن سمعه وبصره يختص به سبحانه وتعالى ويليق به وإن كان هناك من المخلوقين من, هو من له سمع وبصر فإن بصر المخلوق وسمع المخلوق لا يشبه بصر الخالق وسمع الخالق جل وعلا وعلى هذا سائر صفاته سبحانه وتعالى فلئن كان في المخلوقين صفات وأسماء تليق بهم فإن لله جل وعلا ما أثبته لنفسه مما يوافق هذه الأسمى وهذه الصفات في اللفظ فقط وأما من جهة الكيفية فإن الصفات الله تختص به وصفات المخلوق تختص به ولهذا قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قال تعالى هل تعلموا له سميا؟ قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد الله جل وعلا أعلم بنفسه وما يليق به وقد وصف نفسه بهذه الصفات وسمى نفسه بهذه الأسماء وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والإلحاد معناه الميل أن يميلون بها عن ظاهرها ومدلولها وما جاءت به إلى ما لا تدل عليه من التحريفات والتأويلات الباطلة الحاصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان بالله الذي هو أول أركان الإيمان يتضمن هذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية فهذا لم ينازع, لم ينازع فيه طائفة معروفة من بني آدم ومن نازع فيه من بعض الشوائز كفرعون وبعض المعطلة والشيوعية اليوم فإنما ينازعون في هذا في الظاهر وإلا هم في قرارة أنفسهم إن كان لهم عقول فهم يعرفون أنه لا بد من إثبات الخالق سبحانه وتعالى لأنه لا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق ولا يُعقل أن يُوجد أثر بدون مؤثر ولا يُعقل أن يُوجد تدبير بدون مدبر فهم يقرون أن هذه الأشياء لم تخلق نفسها أن هذه السماء لم تخلق نفسها أن هذه الأرض لم تخلق نفسها أنهم لم يخلقوا أنفسهم إذن لا بد لهم من خالق لأنهم لا يُعقل أن يشايًا بدون موجد ووجود اثر بدون مؤثر لا, لا يكون هذا في عقل بشر ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فتوحيد الربوبي هذا مركوز في الفطر ومن تظاهر بإنكاره فإنه فإنما هو تظاهر عناد وكبريا أما في قرارة أنفسهم وفي عقولهم فلابد أن يعترفوا بوجود خالق لهذا الكون وأما توحيد العبادة وتوحيد الولوهية فهذا نازع فيه الكثير والكثير من البشر كل الكفرة الذين خالفوا الرسل كلهم يمكنون توحيد الولوهية ومن أحدثهم المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على شاكلتهم إلى يومنا هذا كلهم يجحدون توحيد الرموبيا ففي القديم وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المشركون على بكرة أبيهم ينشرون توحيد الألوهية كما أسمعناكم بعض الآيات وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحد يعني جعل المعبودات كلها تترك ويكتصر على إله واحد هو الله سبحانه وتعالى هذا يعجبون منه يقولون هذا مخالف لما عليه آباؤنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وفي عهدنا هذا كثير من حتى من يدعون الإسلام كثير من, من يدعون الإسلام يمانعون في توحيد الألوهية ويعبدون القبور ويعبدون الأحياء والأموات من معظميهم ومن أصنامهم البشرية وغير البشرية يصيفون لهم أنواع العبادات من الذبح والنذر والدعاء وغير ذلك من أنواع القروبات التي كان المشركون الأولون يقدمونها لأصنامهم فتوحيد أو توحيد العبادة المنازع فيه كثير ولا يزال النزاع فيه قائما من قديم الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والصراع قائم بين الموشدين وبين المشركين سواء سموه شركا أو سموه بغير اسمه ترويجا وسموه توسلا أو سموه تبركا أو سموه ما سموه إلا أنه الشرك الصريح فكل من تقدم بشيء من أنواع العبادة لغير الله إلى قبر إلى شيخ إلى أي مخلوق فإن هذا هو الشرك الصريح وإن سماه ما سماه من الأسماء الخادعة فالمناجع في توحيد الأولوهية خلق كثير ولا يزال النزاع قائما ولا يزال الحرب قائمة لا تزال الحرب قائمة بين الموحدين وبين المشركين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين سنة الله في خلق والابتلى والامتحان ليبلو بعضكم ببعض أما النوع الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات فكما تعلمون من خالف فيه اول من خالف فيه الجهمية الذين هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي أو السمرقندي الذي ظهر في هذه العقيدة الظالة وأظهرها ودعا إليها وناظر عليها إلى أن أراح الله المسلمين منه بأن قتله أحد ولاة المسلمين وراح الله المسلمين من شره ولكن بقي مذهبه الخبيث وتغلغل وبقي متدارسا ومتوارسا في أتباعه ثم جاءت المعتزلة وهم من تلامير الجهمية إلا أن الجهمية أنكرت الأسمى والصفات وأما المعتزلة فإنهم أثبتوا الأسمى فقط ونفوا الصفات وقالوا الأسماء إنما هي أسماء مجرده لا تدل على معاني أبدا لأنهم ليس لهم حيلة في إنكارها ومذكورة في القرآن فاكتفوا بأن يثبتوا ألفاظها فقط وينفوا معانيها ويقولون إنها أسماء مجردة لا تدل على صفات لله سبحانه وتعالى ثم جاء تلاميذهم من الأشاعرة ويقولون أثبتوا الأسماء كما أثبتها مشائخهم من المعتزلة وأثبتوا بعض الصفات وهي الصفات السبع المعروفة عندهم ونفوا بطية الصفات عن الله عز وجل هذا ملخص مذاهب الفرق في الأسماء والصفات اهل السنة والجماع يثبتونها لله عز وجل على ما دلت عليه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على ما جاءت به الآيات والأحاديث وما درج عليه سلف هذه الأمة وأئمتها أما الجهمية وأتباعهم فإنهم على خلاف ذلك نازعوا في هذا القسم من التوحيد ونفوه وحرفوه وقالوا فيه المقالات الباطلة وألفوا فيه المؤلفات التي لا تزال في مكاتب المسلمين مع الأسف ويدرسها بعض الجهال وبعض الذين لم يعرفوا حقيقتها فاغتروا بها واعتقدوها وأما الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر الإيمان باليوم الآخر لم ينكره أحد من المنتسبين للإسلام على اختلاف نحلهم وفرقهم يؤمنون من اليوم الآخر في الجملة وإن كان لهم نظرات لبعضهم نظرات وتأويلات فمثلا الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا كثيرة تضمن الإيمان بأشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان هناك من بعض الفرق من المنتسبين إلى الإسلام من ينكر بعض أشراط الساعة ينكرون نزول المسيحي سابن مريم عليه السلام ينفرون خروج الدجال ينفرون طلوع السنف من مغربها لأنها أمور لا تدخل تحت إدراك عقولهم وما لم يدركوه بعقولهم نفوه واستغربوه وهناك من ينفر عذاب القبر وهو من أمور الآخرة فالمعتزلة مثلا فهذا يلقص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله مما يتعلق باليوم الآخر من علامات الساعة وقيام الساعة وما يكون بعد الموت لأن اليوم الآخر هو الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يكون بعد الموت من عذاب القدر ونعيمه ومن أشراط الساعة إلى غير ذلك فهناك من ينكر أمورا جاءت باليوم اليوم الآخر يجب الإيمان فيها ضمن الإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا هناك من ينكر بعض أشراط الساعة والإيمان اليوم من اليمان باليوم الآخر وهناك من ينكر عذاب القبر كالمعتزلة والإيمان بعذاب القبر من الإيمان باليوم الآخر وهناك من ينكر أشياء وأشياء ولكن أهل السنة والجماعة يؤمنون الإيمان الكامل بكل ما صح عن الله ورسوله مما يكون قبل هذا اليوم من مقدماته وما يكون في هذا اليوم من الأحداث العظيمة والأهوال التي أخبر الله جل وعلا, وعلا عنها في كتابه وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالحساب الايمان بالعرض الإيمان بالجنة والنار الإيمان بكل الإيمان بوزن الأعمال الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله في هذا اليوم أو من مقدمات هذا اليوم يجب الإيمان به والتسليم له من غير أن نتدخل في عقولنا وأفكارنا ونستغرب ونؤول ونحرف فيما جاء عن الله ورسوله الإيمان بالقضى والقدر كما تعلمون نازع فيه من نازع من الطوائث الضالة أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بالقضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونها وكسبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صح في الحديث ثم إنه جل وعلا شاءها وأرادها وخلقها في مواقيتها التي حددها لها فالإيمان بالقالة والقدر يتضمن أربع مراتب عند أهل السنة والجماعة أولا الإيمان بأن الله عالم بكل شيء ما كان وما سيكون ثانيا الإيمان بأن الله تسب كل شيء في اللوح المحفوظ ثالثا الإيمان بأن ما يحدث في هذا الكون من أول الخليقة إلى آخرها أنه بإرادة الله ومشيئته رابعا أن كل ما يحدث في هذا الكون فإنه خلق لله سبحانه وتعالى الله خلق هو وأوجده لا موجد معه ولا خالق سواه سبحانه وتعالى فمن أثبت أن أحدا يخلق مع الله فقد أشرك في توحيد الربوبية كما سبق لكن انحرف عن هذا الأصل طوائف من الناس الجهمية ومن غلوا في إثبات القضى والقدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إن العبد مجبور على عمله ليس له اختيار وأنه كالشجرة تحركها الرياح وكالميت بين يدي غاسله ليس له اختيار وإنما هو يحرك يحرك وينقل بدون يكون له اختيار ولذلك سموا بالمجبرة أو سموا بالقدرية الغلات القدرية الغلات لأنهم أثبتوا القدر وغلوا فيه حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إن العبد لا يفعل بمشيئة ولا باختيار وإنما هو مجبر على ما يصدر منه وأنه يعذب أو نعم على غير فعله هو وإنما يعذب على فعل الله عز وجل به أو نعم قابلهم فرقة أخرى وهم المعتزلة غلوا في نفي القدر وفي إثبات قدرة العبد ومشيئته حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لم يخلق الطاعات ولا المعاصي وإنما العباد هم الذين يخلقونها دون أن يكون لله فيها إرادة أو مشيئة فهم غلوا في إثبات قدرة المخلوق وإرادة المخلوق حتى نفوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى وبعضهم غلى أشد من هذا وقال إن الله لا يعلم هذه الأشياء قبل كونها وإنما الأمر أنف كما يقولون وهؤلاء هم غلات القدرية الذين ينفون العلم ولكن المعتدلون منهم يثبتون العلم ولكنهم ينفون إرادة الله ومشيئته لأفعال العباد وإنما يقولون أن العباد هم الذين خلقوها وأوجدوها بأنفسهم دون يكون لله فيها إرادة أو مشيئة أو خلق أو تقدير هكذا تقول هذه الطائفة المنحرفة إذن فعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط في كل شيء وسط في أسماء الله وصفاته بين مذهب المشبهة والممثلة ومذهب المعطلة وهم وسط في في باب القدر هم وسط في باب القدر بين المعتزلة والجهمية المعتزلة ينفون القدر ويغلون في ذلك ويغلون يثبتون القدر ويغلون في ذلك حتى يسلب العبد قدرته واختياره أهل السنة وسط بين ذلك يقولون إن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته وقدرته وإرادته والعباد لهم قدرة ولهم اختيار ولهم مشيئة لكنها لا تخالف مشيئة الله عز وجل كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن الله رب العالمين قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما كما أن أهل السنة وسط في اسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجعة فمثلا الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كالزنى والسرقة وشرب الخمر إنه كافر خارج من الملة وخالد إذا ماس على ذلك هو خالد مخلد في النار المعتجلة يقاربون الخوارج في هذا يقولون مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر هذا يخرج من الإسلام ولكنه لا يدخل في الكفر وإنما يكون في المنزلة بين المنزلتين وإذا ماس ولم يتم فإنه يكون خالدا مخلدا في النار كما تقوله الخوارج أن المرجئة فهم على العكس المرجئة على العكس يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ويقولون إن الإنسان إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكانت عنده أصول الإيمان فإنه مهما عمل من الأعمال الكبائر فإنه لا ينقص إيمانه يكون كامل الإيمان لأن الأعمال لا تدخل في الإيمان عندهم لأن الإيمان عندهم هو التصديق ثم انقسم المرجئة إلى أقسام منهم مرجئة متطرفة ومنهم مرجئة دون ذلك المرجئة المتطرفة هم الجبرية والجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب حتى ولو لم يعتقد وحتى لو لم ينطق وحتى لو لم يعمل مدى منه يعرف بقلبه فإن هذا يكفي في الإيمان ومنهم من هو دون ذلك والحاصل أن المرجعه اشتركوا باختلاف طوائفهم على أن المعاصي لا تبر مع وجود الإيمان ولا تنقص الإيمان أما أهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب فيقولون المعاصي تبر بالعصات ويأثمون عليها ويعاقبون عليها إذا شاء الله سبحانه وتعالى إلا أنها لا تخرجهم من الملة فالمعاصي تستوجب العقوبة والعذاب خلافاً للمرجئة وتنقص الإيمان خلافاً للمرجئة ولكنها لا تخرج صاحبها من الإيمان والإسلام وتدفله في حضيرة الكفر كما تقوله الخوارج أو تجعله في المنزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة فالمعاصي تضر من ناحية وهي أن صاحبه يستحق العقوبة ويكون بمشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ولكنه لا يخلد في النار إلا دخل النار لا يخلد في النار لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار أما عصاة المؤمنين والموحدين فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها هذا مذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط كما أن هذه الأمة هي الوسط بين الأمم فكذلك أهل السنة والجماعة هي الوسط بين الفرق ويشهد لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه عقيدة السلف الصالح على سبيل الإجمال ولكل ما مر من هذا الكلام تفصيل يحتاج إلى تطويل وإلى مجالس ومجالس ولكن على المؤمن أن يعرف ذلك ولو مجملا ثم إذا سنحت الفرصة يعرفه مفصلا والأمر يحتاج إلى اهتمام أكثر وإلى محاضرات وندوات أكثر لأن العقيدة كما ذكرنا هي الأصل وهي الأساس وهي البناء الذي تترتب عليه السعادة في الدنيا والآخرة فإن كانت العقيدة سليمة صحيحة كانت منجية من عذاب الله وترتب عليها صلاح الدنيا والدين والصلاح الدنيا والآخرة وإن كانت عقيدة فاسدة أو منحرفة فإن الأمر خطير وكل له من الضلال ومن الهلاف بحسب إخلاله ونقصه من هذه العقيدة نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على عقيدة التوحيد وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى ما كان عليه السلف الصالح من سلف هذه الأمة والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والصلاح إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزى الله الشيخ عنا كل خير وغفر لنا وله وجعل ذلك في ميزان أعماله يوم القيامة الآن أيها الإخوة نقوم بعرض أسئلتكم التي تتعلق بالموضوع بقدر المستطاع وبقدر ما يسمح به الوقت على فضيلة الشيخ السؤال الأول فضيلة الشيخ انا أعلم أن الأسماء والصفات توقيفية محظة ولكن كيف نوفق بين هذا وبين إطلاق أهل السنة والجماعة على الله سبحانه وتعالى لفظ الذات وما في شف الأسماء والصفات توقيفية و ولا يقال على الله سبحانه وتعالى بلا علم إلا ما قاله عن نفسه أو قاله عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أما نفر الذات فهذا أمر ضروري من فطر لأن ما لا ذات له لا وجود له فالصفات تدل على الذات والله جل وعلا يقول ويحذركم الله نفسه فأثبت له سبحانه وتعالى نفسا وذاتا لأن الصفات لا تقوم إلا بذات هذا شيء معروف أن الصفات لا تقوم إلا بذات نعم فضيلة الشيخ هل يوصف الله والذي ليس له ذات لا وجود له نعم هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالصورة لحديث ان الله خلق آدم على صورته وما معنى الحديث نعم صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإثبات الصورة بل هي أحاديث منها حديث الرؤية رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة ومثل حديث الذي ذكره السائل أن الله خلق آدم على صورته على صورته ومعناه عند المحققين أن الله خلق آدم عليه السلام له سمع وله بصر وله صفات كما أن الله سبحانه وتعالى له سمع وله بصر وله صفات وإن كان الفارق بين الخالق والمخلوق واضح فصفات آدم وسمعه وبصره وصورته تريق به وصورة الرحمن سبحانه وتعالى وسمعه وبصره يليق به سبحانه وتعالى نعم. ما السبب الرئيسي الذي أدى إلى اختلاف الناس في باب الأسماء والصفات؟ وهل نكثر أحدا ممن أنكر الأسماء والصفات السبب الذي أدى إلى الخلاف ما في شك لدخول بعض الطواف الذين لم يتمكن الإيمان من أنفسهم وقد يكون فيهم من هو باق على عقيدته الأصلية ودخل في الإسلام دخولا قد يكون من ورائه دوافع وخداع هذا من ناحية أن بعض الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم أو دخلوا في الإسلام وهم على عقائدهم الأصلية لم يتحولوا عنها ولكن تظاهروا بالإسلام في أهداف وأغراض وجاءوا بما معهم من الضلال ودسوه على المسلمين هذا من ناحية الناحية الثانية لما ترجمت في الكتب الفارسية وغيرها في عهد المأمون وفيها ما فيها من عقائد الأمم الأخرى اندس ما فيها على المسلمين وأثرت على بعض الجهال وبعض الذين قل نصيبهم من العلم فاعتقدوا ما فيها صحيحا وراجت عندهم ثالثا الجهل لأنه كل ما تأخر عهد الناس بالرسالة وكل ما بعد عهدهم بنبيهم فإنه يفش الجهل ومع فشو الجهل يحدث الضلال ويحدث ما يحدث من الأمور ولكن كما ذكرنا أنه مع هذا فلابد أن يقيد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويبين لها العقيدة الصحيحة والدين الصحيح وقد تحقق هذا بحمد الله على أيدي مجددين كثيرين لا يزالون الحمد لله آثارهم ومؤلفاتهم بين أيدينا تجدد هذه العقيدة وتبين المزيفين وتحريف الجاهلين مثلا في وعهد الإمام أحمد لما ظهر القول بخلق القرآن الإمام أحمد ثبت كالجبل الراسي على عقيدة السلف وأبى أن يقول بخلق القرآن فأيد الله به هذه العقيدة ورد على الجهمية كما له كتاب معروف بالرد على الجهمية وكذلك الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم وتلاميرهم طابوا بدور عظيم في الدفاع عن هذه العقيدة وصيالتها و ولا يزال الحمد لله في الأمة من يجدد لها هذا الدين ويبين لها هذا الاعتقاد الصحيح إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى وهم على ذلك فهذه الأمور هي التي سببت بقول أو تسرب الأفكار المنحرفة والعقائد الخاطئة في عقائد بعض المسلمين فكان هناك جهمية وكان هناك معتزلة وكان هناك وكاة نعم, من نعم. أما قضية التكثير فهذا متفاوت من ينفي الأسم والصفات إن كان ينفي ذلك عن جهل وتقليد فقط قلد غيره ظن أن غيره على حق وقلده بدون علم وإنما لجهله بذلك وحسن ظنه بمن قلده فهذا يظلل فقط ولا يكفر لأنه جاهل حيث لو تبين له الحق وعرف الحق نتمسك به ولكنه ظن هذا هو الحق فكان عليه فالمقلدون منهم وغالب هؤلاء تجدهم مقلدون وأما من كان عالما ببطلان هذا الشيء ولكنه عاند ودعا إليه فهذا يكفر ولهذا يكفر دعاة الجهمية وآئمة الجهمية لأنهم جاءوا بهذه العقيدة عن عناد ومكابرة ولهذا يقول ابن القيم في النونية يعني الجهمية يقول ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان يعني خمسمائة عالم كفروا الجهمية والمراد بذلك لا إمه منهم الأئمة الدعاة منهم الذين لم يكونوا مقلدين هؤلاء يكفرون أما المقلدون فهؤلاء يضللون تضليلا ولا يكفرون نعم. هل, نشتق صفات هل نشتق صفات الله عز وجل من أفعاله كاشتقاقنا الهادي من كونه عز وجل يهدي من يشاء وكاشتقاقنا الناصر من كونه عز وجل ينصر عباده الصالحين كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يشتق منها صفة الرحمن يشتق منه الرحمة العزيز يشتق منه العزة وهكذا اسماء الله سبحانه وتعالى يشتق منها له صفات كمال نعم يزعم الأشائرة بأنهم هم وحدهم أهل السنة والجماعة لأنهم هم السواد الأعظم من المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسواد الأعظم ويستدلون على ذلك أن منهم معظم الآئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء فكيف الرد عليهم نعم الدعوة كل يدعي كل يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة وكل يدعي أنه هو الذي على الحق وأن غيره مخالف ولكن الميزان هو الكتاب والسنة فنحن نرجع فيما تنازعنا في مع الأشاعرها ومع غيرهم إلى كتاب الله وسنة رسوله فمن شهد له الكتاب والسنة فهو الذي يكون من أهل السنة والجماعة ونعرض عقيدتنا على ما كان عليه أهل السنة والجماعة قبل ظهور هذه الفرق يوم الخلفاء الراشد الراشدون والصحابة والتابعون وأتباعهم قبل حدوث هذه الفرق فمن كان اعتقاده مطابقا لعقيدة أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم فهو الذي يكون على السنة والجماعة أما مجرد الدعوة هذه لا يثبت بها شيء ولو يعطي الناس بدعواهم لدعى قوم أموال, أموال قوم ودماءهم ولكن البين على المدعي واليمين على من أنك البين هنا الرجوع إلى الكتاب والسنة وهم الحكم العدل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نرجع إلى الكتاب والسنة أينا الذي يحرف ويؤول هل الكتاب والسنة فيه دليل على التحريف والتأويل أو الكتاب والسنة يدلان على إثبات هذه الصفات وهذه الأسماء من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تنفيذ أما الاحتجاج بالكهرة فهذا لا يثبت به دليل لأن الكفر لا تدل على الحق قد يكون الكفر على الظلال والقليل هم الذين على الحق ولهذا يقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض تظلك عن سبيل الله ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين ويقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين فالكثرة لا يحتج بها إنما يحتج بمن كان على الحق ولو كان واحدا ولو كان واحدا فهو الذي يعتبر أهل السنة والجماعة لأنه على الحق وعلى الكتاب والسنة أما مجرد الكثرة هذه ليست حجاه نعم ما هي الوسيلة المعنية في قول شيخ الإسلام الانتينية في لانيته حب الصحابة كلهم لمذهب مذهبوا ومودة القربى بها أتوسلوا الاتباع المراجب بالتوسل هنا الاتباع اتباع الصحابة فاتباع الصحابة ما في شك إنه وسيلة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى لأن اتباع النبي واتباع اتباعه هذا من أفضل الوسائل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين توسلوا إلى الله باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما هو مذهب الأباضية وهل هو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الأباضية فرقة من الخوارج كما يحدث بذلك أهل المقالات وأهل الملل والنحل والذين أرخوا للفرق يعتبرونهم فرقة من الخوارج لكنهم يقولون إنهم من أخف الخوارج وأقربهم إلى أهل السنة نعم قرأت في إحدى خطبكم الموجودة في كتاب الخطب عن قصة تعلبة بن حاطب وجدتها في بعض التفاسير وبعض الكتب الأخرى ولكن وجدت كتابا في الأسواق اسمه تعلبة بن, أبي... تعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه وذكر أن القصة لا أساس لها من الصحة فما... فلا أدري هل هو على حق أم لا الله اعلم هو الكاتب هذا ذكر يعني ادله وذكر اشياء قد يكون مصيبا فيها ولكن القصه ذكرها ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله تصدقنا ولا نكونن من الصالحين وذكرها المترجمون لفعله هذا الحاطب في كتب التراجم مثل الاصابه لابن الحجر حجر وغيرها ذكروا هذه القصة في ترجمته والله تعالى أعلم الحاصل أنه, أنه إذا ثبت أن هذه القصة مخترات فنحن نضر إلى الله منها وأنا ما ذكرتها من عندي إنما ذكرتها لأني وجدتها في تفسير ابن كثير ولم يذكر في سندها شيء ولم يعترض عليها بشيء نعم وأنا ذكرتها من باب العضة والعضرة وإذا كان من مسبت إليه منها فالحمد لله ناك فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي يقول ان في المرتب الشهري زكاة سواء حال عليه الحول أم لم يحول عليه فما رأي فضيلة ما نمى قرات كلام الشيخ يوسف ولكن هذا ماهو صحيح هذا يخالف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فالدراهم النقود لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليه الحول لكن ربما إن الشيخ إذا ثبت أن هذا موجود في كلامه أنه ليس كما فهمه القاري ولكن الشيخ يقول إن الموظف فما يختابه الآن إن الموظف لا يسعه مثلا أن يزكي كل شهر على حدة إذا تم حوله لأنها لا يشق إن الإنسان تتبع التوفير الذي لديه وكل ما تم حول جزء منه يخرج زكاة لأنه يجمع من الشهر هذا ومن الشهر هذا, ومن الشهر هذا فاعتبار الحول لكل جزء من هذا المجتمع صعب فربما أن الشيخ القرلاوي كغيره من المفتين الآن أنه يقول مثلا الإنسان يخرج زكاة المجتمع لديه يخرج زكاة المجتمع لديه ما تم حوله وما لم يتم حوله ما لم يتم حوله يكون معجل ويجوز تعجيل الزكاة لحاجة ومسور وما تم حوله فهذا على أصله وإذا جاء العام القادم نفس الشهر هذا يدفع الزكاة كذلك ويكون بهذا قد برئت ذمته ولم يبق عنده مال لم تخرج زكاته ربما أن الشيخ القرضاوي قصد هذا فضيلة الشيخ أولا يعلم الله أني أحبك في الله ثانيا جاء في الحديث الذي معناه عن نبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم في جزيرة العرب دينان أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما معنى هذا الحديث علما بأننا نرى كثرة الأديان فزاكم الله خير الجزاء معنى الحديث صحيح رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى لا يبقى في جزيرة العرب دينان وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب عند وفاته صلى الله عليه وسلم وقد نفذ هذه الوصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأن جزيرة العرب هي مصدر الرسالة ومهد الرسالة فلا يبقى فيها دين آخر لأن هذه الجزيرة منها رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكم تبدل المشارق والمغارب فلا تشاب بدين آخر يخالطها نعم وأما وجود مثلا الآن ما يخالف هذا الحديث ووجود أهل الملل في جزيرة العرب فهذا من ضعف المسلمين نسأل الله عز وجل أن يقوي المسلمين وأن يبصرهم في دينهم حتى ينفذوا قول رسولهم صلى الله عليه وسلم نعم فوجودهم الآن هذا من ضعف المسلمين وتكاسلهم عن الواجب نعم منهم هم الماتريدية وهل يوجد منهم أحد الماتريدية أتباع الشيخ أبي منصور الماتريدي وهو ممن يؤول الصفات هو على عقيدة الأشاعرة هو يؤول الصفات كما يؤولونها وأما الوجود فنعم موجود منهم كثرة وكتبهم موجودة الآن نعم ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ لا فرق بينهما التكييف والتمثيل شيء واحد التكييف هو ذكر كيفية الصفة والتمثيل هو تشبيهها وتمثيلها بالصفات المخلوقين نعم هل الدهون المستعملة تمنع وصول الماء إلى البشرة الله حكم من صلى بهذه الدهون الدهون التي مجرد سائل تكون على الجسم هذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة لأنها ليس لها جرم وسمك يحول بين الماء وبين الجلب كما يكون في بعض الأصباغ وبعض البويات فالدهون التي مجرد دهون سائلة ليس لها جرم يتجمد على الجلب هذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة وإن كان الأفضل للإنسان أن يزيلها قبل الوضوح حتى يتمكن الماء من الجريان على الجلب لكن وجودها لا يمنع من صحة الوضوح ان شاء الله لا. يقول ذهبت في إجازة الربيع الى مكة بنية العمرة فلما قدت بالبيت وانتهيت ذهبت إلى المسعى فسعيت وبعد القضاء من السعي نفيت التقصير بعد السعي فلم أذكره فلم أذكر ذلك النسيان إلا بعدما وصلت إلى الرياض فهل علي شيء أفيدوني جزاكم الله خيرا نعم لا تجعل باقي عليك بقية من مناسك العمرة لأن الحلقة والتقصير هذا من واجبات العمرة فلا يزال عليك بقية من أحكام العمرة فالواجب عليك المبادرة بخلع الملابس التي عليك وإعادة ملابس الإحرام ثم بعد ذلك تحلق رأسك أو تقصر وأمت في ملابس الإحرام كهيئتك يوم كنت تسعى وتطوف وإذا كان حصل منك جماع لزوجتك فإنه يجب عليك فيديا شات شات تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء لأنك فعلت محظورا قبل إتمام العمرة أما إذا لم يحصل الجماع فليس عليك إلا أن تعيد ملابس الإحرام كما ذكرنا لأنك لا تزال محيما تعيد ملابس الإحرام كما كانت وتحلق أو تقصر ولو في الرياض لأن الحلق والتقصير لا يختص بالحرم يفعل في أي مكان الله تعالى أعلم نعم. ما رأي فضيلة الشيخ في الآيات القرآنية والأحاديث التي توضع في صحائف وتعلق على الجدران والله لا أرى هذا انا وأنا أكره هذا العمل لأن هذا ليس هو المقصود من القرآن أن يكتب على براويز ويعلق على الجدران أو يحط زينات أو بخطوط جميلة ويعلق القرآن يصان عن هذا الشيء ويحفظ في الصدور ويبقى في المصاحف ويثلى ويعمل به أما أن يعلق على الجدران وعلى السطور فهذا شيء ليس من عمل السلف الصالح وليس هو أيضا مما يقصد بالقرآن العظيم وإنما هو من عمل الزينات والمباهات وما أشبه ذلك وربما يحصل للقرآن هان بذلك لأن ربما يكون هذا المحل الذي علق فيه شيء من القرآن يحصل فيه شيء من المعاصي والمخالفات وربما تسقط هذه الورقة أو هذه اللوحة فتداس وتمتهن بأيدي جهال أو ناس لا يعرفون هذا الشيء فيكون الذي علقها هو الذي عرضها لذلك الحاصل أنه لا ينبغي كتابة القرآن على هذا الشكل وتعليقه لا. هناك عالم بأمور الشرع ولكن عقيدته هي عقيدة الأشائرة وهناك شخص آخر ليس بعالم في أمور الشريعة ولكن عقيدته سليمة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة فأيهما تكون محبته أكثر بناءً على مقتدى الشهادة كلهم يحب على قدر ما فيه من الدين المؤمن يحب بقدر ما فيه من الدين ويبغض بقدر ما فيه من المخالفة يجتمع في المؤمن العاصي يجتمع فيه المحبة والبغض يبغض لما فيه من المخالفة والمعصية ويحب لما فيه من الدين ما عليك لمعاملة الناس وتنزيلهم حسب منازلهم فالعالم الأشعاري هذا تحبه لما فيه من العلم ولما فيه من الخير ولكنك تكرهه لما فيه من المخالفة في العقيدة نعم وأما العام الموحد الذي لا تعلم منه المخالفة ولا معصية هذا تحبه خبا خالصا لأن فيه شيء يسبب البغض إنما تبغض المعصية والعصات إذا لم تعلم عنه معصية وعقيدته سليمة فهذا تحبه خبا خالصا نعم ما حكم من صلى الظهر يعتقد أنها العصر وبعد أن فرغ من الصلاة تذكر أن هذا وقت الظهر فهل يعيد الصلاة نعم يعيد الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوأ وهذا صلى بنية غير الفرض الحاضر فلا تجزيه يعيد الصلاة نعم. ما حكم من تكلم في أثناء الصلاة جاهلا أو ناسيا الصحيح إن شاء الله أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أن صلاته صحيحة نعم. هل تنصحون طالب العلم أن يقرأ عن المذاهب المعاصرة ليحترس من الوقوع فيها ما في شك أنه ينبغي لطالب العلم أن يلم بما حوله وأن يقرأ في الكتب المخالفة ليعرف يعرف ما فيها من. الانحراف والضلال ويحذر منها أو يرد عليها إذا كان يستطيع أن يرد ويبين للناس ما فيها فكون الإنسان كون المسلم وطالب العلم يطلع على الأشياء التي فيها محاذير وفيها دس على المسلمين ليحذر منها وليكتب ضدها هذا شيء طيب ما. هل هناك فرق بين اليوم الآخر ويوم القيامة وكم الفترة الزمنية بينهما لا فرق بين اليوم الآخر ويوم القيامة لأن يوم القيامة سمي بعدة أسماء سمي يوم الآخر لأنه ليس بعده يوم, ليس بعده يوم لا يأتي بعد اليوم الآخر يوم ثالث مثلا ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه من كبورهم لرب العالمين ويسمى القارعة والصاخة وغير ذلك من الأسماء والآزفة ويوم الحشر والمعاد وغير ذلك من الأسماء كلها أسماء متعددة لشيء واحد وتعددها يدل على هول ذلك اليوم وشدته نعم. ما الحكم إذا بال الرجل واقفا إن كان لحاجة فلا بأس وإن كان لغير حاجة فهذا مكروه فراهي التنزيح نعم. في أسئلة مكررة والله فوق فضيلة الشيخ لقد ذكرتم في حديث في الحديث أن الجهمية أحد الطوائف التي تنكر الأسماء والصفات ما هي الطوائف التي تبعتها في إنكار الأسماء والصفات وهل بينهم اختلاف وكيف الرد عليه الطوائف التي جاءت بعد الجهمية شاركت الجهمية في ذلك مكل ومستكثر منهم من قلد الجهمية في كل شيء ومنهم من قلدها في بعض الأشياء مثلا المعتزلة قلنا إنهم وافقوا الجهمية في انكار الصفات وخالفوهم في اثبات إثبات الأسماء فأثبتوا الأسماء لكنهم نفوا عنها المعاني والصفات والأشاعرة أثبتوا الأسماء كما أثبتتها المعتزلة وزادوا على المعتزلة في إثبات بعض الصفات فإذن أصل هو والجهمية ومن جاء بعدهم شاركهم في بعض الأمور دون بعض ومقل ومستكسر نعم ما حكم رفع اليدين دي في الدعاء ثم نسل وجه بهناء هذا بعد الفريضة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة الفريضة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي فعله بل هو اعتمر بدعة وأما بعد النافلة فلا مانع أن يفعل بعض الأحيان لا مانع ان يفعل بعض الاحيان لا يلازم دائما لكن يفعل بعض الاحيان لانه ورد في شيء من الاحاديث وان لم يكن قويا واما رفع اليدين في الدعاء هذا ثابت في الصحاح مثلا في صلاه الاستسقاء وفي غيرها ثابت ما رفع اليدين في الدعاء في صلاه الاستسقاء وثابت في غير صلاه الاستسقاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويدعو وفي الحديث في رجل يطيل السفر أشعة أغضر يمد يدي إلى السماء يا ربي يا رب مطعمه حرام ومشهر. لكن السؤال عن مسح الوجه به بهما قلنا إن مسح الوجه بهما لا ينبغي المداومة عليه وإن فعله بعض الأحيان فلا مانع وكذلك بعد الفريضة لا يرفع يديه بالدعاء لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا. ما وجه ما ذهب إليه الجامية المعطلة وغيرهم من تفسير الاستواء بالاستيلاء لو كان له وجه ما خطأناهم لكن ليس له وجه وقول باطل ليس له وجه يستندون إليه إلا أنهم يريدون أن ينصروا مذهبهم الباطل الحلولي الذي يقول إن الله في كل مكان لا يختص بالعرش ولا يختص بمكان هذا قصدهم من هذا نعم أريد مثالا على الشرك الأصغر وما الفرق بين الوثنية والإلحاد الشرك الأصغر مثل الحال في غير الله مثل قول ما شاء الله وشيت يعني الجمع بين مشيئة العبد ومشيئة الله بالواو بالعطف بالواو يعني هذا يقتضي التشريك هذا شرك في اللفظ شرك أصغر ومثل يسير الرياء وهذا شرك خفي ومثل إرادة الإنسان بعمله الدنيا إذا كان الإنسان يعمل العمل من العبادات وهو يريد به أمرا من أمور الدنيا هذا يعتبر شرك. شرك خفي وهو بحسب ما يقوم بقلبه شرك قد يكون شرك أصفر وقد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله نعم. يقول بعض العلماء والفرق بين الكهر والإلحاد الإلحاد هو الميل عن الحق هذا الإلحاد هو الميل عن الحق وقد يكون إلحادا كبيرا وقد يكون إلحادا دون ذلك لأن الإلحاد يختلف حسب الميل يعني الميل الكثير والميل القليل عن الحق والكفر كما نعلم أيضا ينقسم إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة مثل ما يطلق على بعض المعاصي أنها كفر مثل قتال سباب الوسلم فسوق فقلاله هو كفر يعني كفر أصغر ما هو كفر يخرج من الملة ومثل لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقابة بعض أمراض بالكفار هنا الكفر الأصغر ما هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة لأن قتل النفس كبير من الكبائر لكنه لا يخرج من من الملة فالإلحاد كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين الحاد يخرج من الملة وإلحاد لا يخرج من الملة كذلك الكفر يخرج من الملة تارة ولا يخرج من الملة تارة أخرى فهذا بحسب نوعية الكفر وبحسب نوعية الإلحاد الواقع نعم. السؤال الأخير يقول بعض العلماء أن الخضر وإلياس عليهم السلام موجودان فما حقيقة هذا القول؟ هذا قول باطل لا يوجد أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا عيسى عليه السلام لا يزال على الحياة لكنه رفعه الله إلى السماء كما قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي وينزل في آخر الزمان ويعمل ما وكل الله إليه من الحكم بهذه الشريعة وقتل الدجال ثم يتوفاه الله الوفاة النهائية لحياة الدنيا ويدفن كما دفن غيره من الأنبياء ويبعث يوم القيامة عليه الصلاة والسلام وليس هناك إلياس حي ولا خضر حي وإنما هذا من الخرافات نعم ولو كان إلياس او الخضر حيا لما وسعهم إلا أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعثته عامة بالثقلين الجن والإنس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما ذكر أن إلياس أو الخضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدل على أنهما غير موجودين نعم جزا الله الشيخ عنا كل خير وغطرنا وله وجعلنا الله سبحانه وتعالى لمن يستبعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته